يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت يا من قل له شكري فلم يحرمني يا من عظمت خطيئتي فلم يفضحني يا من راني على المعاصي فلم يشهرني يا من حفظني في صغري يا من رزقني في كبري يا من أ ي ا د ي ه عندي لا تحصى ونعمه لا تجازى يا من همرني بالخير و ا ل إ ح س ا ن ورددت عليه ب ا ل إ س ا ء ة والعصيان يا من هداني ل ل إ ي م ا ن يا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني وجائعا فاشبعني وعطشانا فارواني وذليلا فاعزني وجاهلا فعرفني وغائبا فردني ومقلا فاغناني وغنيا فلم يسلبني فلك الحمد والشكر يا من أ ق ا ل عثرتي يا من نفس كربتي يا من أ ج ا ب 「やま من, من, من ح うに」「ا أ خ じ ي ه ا ي ま مولاي。 أ ن ت الذي من انت الذي أ ن ع م ت أ ن ت الذي أ ح س ن ت أ ن ت الذي أ ك ر م ت أ ن ت الذي أ ف ض ل ت أ ن ت الذي رزقت أ ن ت الذي وفقت 「あなたは私 الذي سترت。 「あなたは私の手を借りている」 ك ر م ت تباركت وتعاليت فلك الحمد دائما ولك الشكر واجبا ثم أ ن ا يا إ ل ه ي المعترف بذنوبي أ ن ا الذي أ س ا ت أ ن ا الذي أ خ ط أ ت أ ن ا الذي هممت أ ن ا الذي جهلت أ ن ا الذي غفلت أ ن ا الذي س ه و ت أ ن ا الذي عصيت أ ن ا الذي تعمدت أ ن ا الذي وعدت و أ خ ل ف ت أ ن ا الذي ن ك ث ت أ ن ا الذي غدرت أ ن ا الذي أ ق ر ر ت أ ن ا الذي اعترفت انا الذي اعترفت انا الذي اعترفت فاغفرني يا من لا تضره الذنوب وهو الغني عن الطاعات والموفق للصالحات فلك الحمد إ ل ه ي أ م ر ت ن ي فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك ف أ ص ب ح ت لا براءه لي ف أ ع ت ذ ر ولا ق و ة لي ف أ ن ت ص ر ب أ ي شيء أ س ت ق ب ل ك ا ل ل ي ل ة يا مولاي أ بسمعي ا ببصري ا ب ن س ا ن ي ا بيدي ا برجلي أم ب أ ي شيء من جوارحي أ ل ي س ت كلها نعمك ع ل ي اليست كلها نعمك عليه وبكلها, وبكلها عصيت الهي ضاقت المذاهب إ ل ا إ ل ي ك الهي ق ا ب ت الامال الا لديك الهي انقطع الرجاء الا عندك الهي من الذي دعاك فلم تجبه الهي من الذي سالك فلم تعطه الهي من الذي استغاث بك فلم تغف واغوفاك بك استغيث بك استغيث يا مغيث أ غ ف ن ي يا مغيث أ ن ا العبد الخاطئ المذنب ا ل م س ت ا ف ر جئتك من ف ق ر ا ل ع و ز ا ر طالبا ً للمغفره طالبا ً للعفو طالبا ً للصف طالبا ً لرضاك فاقبلني على ما كان مني أ ن ا يا إ ل ه ي بين يديك خاضع ذليل لا ح ج ة لي أ ح ت ج بها ولا قائل لم أ ع م ل سوءا وما عسى الجحود ينفعني وجوارحي كلها ش ا ه د ة علي بما قد عملت وقد علمت يقينا انك سائلي عن عظائم الامور وانت الحكم العدل الذي لا تجور اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا <سؤال> اللهم إ ن ك عفو تحب العفو ف ع ف عنا <سؤال> اللهم إ ن ك عفو تحب العفو ف ع ف ن ا اللهم انك عفو تحب العفو ف ع ف عنا <سؤال> اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا